فَتَسْجُدُوا لِآدَمَ فَتَسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّهَا ذَعْدُو لَكَ وَلِزَوْدِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّكَ أَلَّا تَجْوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنْكَ لَا تَضْمَؤُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسَوْتَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يا شرت الخلد وملك لا يبلاء، فأكل منها فبدت لهما توأبهما وطفيقاه وطفيقاه خفان عليهما من ورق الجنة، وعطا آدم ربّه فغوى، ثم تباه ربّه فتاب عليه وهدى، قال اهتقم منا جميعاً.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 طوبخيرات <تصفيق>